رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه الفضلاء نوافي درسنا في شرحي الاصول الثلاثه للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكنا قد بدأنا في الدرس السابق في الرسالة الثانية هو قول المؤلف رحمه الله اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن وذكرنا ان الصواب تعلم هذه المسائل الثلاث تم اليوم ان شاء الله نبدا في بيانها هذه المسائل الثلاث المساله الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هاملا بل ارسل الينا رسولا من اطاع هدى دخل الجنه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 جد رحمه الله ان الله خلقنا ورزقنا اي اوجدنا من العدم فنحن من قبل ان يخلقنا لم نكن شيئا كما قال الله جل وعلا فتا على الانسان عين من الدهر لم يكن شيئا مله كوره وقوله سبحانه قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقك من قبل ولم تكن شيئا كان الانسان قبل ان يخلق ليس بشيء الذي اوجده هو الله جل وعلا هو الله جل وعلا الله سبحانه يقول وما خلقت الجن والانسان الا ليعبدون الله سبحانه يقول الله خالق كل شيء الله سبحانه يقول ام خالق من غير شيء ام هم الخالقون يدل على انه لابد من خالق هذا الكون لابد له من خالق لابد له من موجد لم يوجد صدفة كما يقول بعض اهل الضلال كالطبيعيين والشيوعيين ونحويهم وانسان لم لم يخلق نفسه اذا لابد من خالق والله جل وعلا ان الله خلقنا ورزقنا لما كنا نحتاج الى الرزق الى الطعام والشراب والملابس والمساكن علم الله سبحانه حاجتنا فسخر لنا ما في السماوات والأرض كله لمصالحنا من أجل بقائنا على قيل الحياة ومن أجل أن نستعين بذلك على ما خلقنا لأجله وقد قال الله سبحانه في السماء رزقكم ماء وعون وقال سبحانه ان الله يرزق من يشاء بغير حساب وقد قال العلماء الرزق نوعان النوع الاول رزق خاص فهو الرزق الحلال للمؤمنين وهو الرزق الناس قال الله جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وهذا الكسم الخاص خاص بالمؤمنين وهو الرزق الحلال النوع الثاني رزق عام وهو ما به قوام البدن سواء كان حلالا او حراما وسواء كان المرزوق مسلما او كافرا على الله جل وعلا وما من دابه في الارض الا على الله رزقها اي من من مسلم وكافر وهذا رزق عام وهذا رزق عام قالوا ولم يتركنا هملا ولم يتركنا هملا الهمل هو السدى المترك ليلا ونهارا أي إن الله تعالى لم يتركنا بدون تكليف بل ارسل الينا رسولا من اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار من عصاه دخل النار ف العبادات لا يجوز ان ناخذها بمسحساناتنا او او تقليد فلان وفلان بل ان الله ارسل الينا رسلا تبينوا تبينوا لنا كيف نعبده لان العبادات توقيفيه لا يجوز ان ان يعبد الله بشيء الا بما شرع ونحن قد عرفنا ان الله لم يتركنا هملا اي لا, لا نؤمر ولا ننهى لم نترك عبثا كما قال سبحانه اف حسبتم ان ما خ... قال ابناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون تعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم وقال سبحانه اي يحسب الانسان ان يترك سجدا اي هملا معطلا كلا والله انما خلقنا الله وخلق لنا هات هذه الارزاق والامكانيات لحكمه عظيمه وهي ان نعبده سبحانه ولم يخلقنا كالبهائم التي خلقت لمصالح العباد ثم تموت وتذهب لانها ليست مكلفه ولا ماموره ولا منجي بل انت يا عبد الله جعل الله لك العقل تميز به بين الخير والشر ان هديناه النجدين اي بيننا له طريق الخير وطريق الشر فاعرس الى الينا رسولا فمن اطاع هدانا الجنه ومن عصاه دخل النار والرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ارسله لنا ل ليبين لنا لماذا خلقنا وليبين لنا كيف نعبد الله عز وجل وانهانا عن الشرك والكفر والمعاصي هذه مهمته صلى الله عليه وسلم وقد تركنا على المنحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هاله فمن اطاعه دخل الجنه اي من اطاعه فيما امر به دخل الجنه ومن عصاه في ما نهاه عنه دخل النار كما قال الله سبحانه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وان تطيعوه تهتدوا من يطيع الرسول فقد اتقى الله وقال رسول الله عليه الصلاه والسلام كله من يدخلون الجنه الا من ابا ما نور من يابا يا رسول الله قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابا الله الله في طاعه الله عز وجل وعلى طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم والطاعه هي الموافقه انتكاف الاوامر وترك النوahi والحقيه هي المخالفه بترك الاوامر وفعل النوahi الذين حلف على طاعه الله سبحانه وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولك تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى تلعون رسولا فعصى تلعون الرسول فأخذناه أحدا وبيلا إنا أرسلنا هذا ومير العظمة ومعنى أرسلنا إذا عثنا وأوحينا إليه أوحينا إليكم يا معشر التقلين الجن والإنس الخطاب لجميع الناس لان رساله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عامه لجميع الناس الى ان تقوم الساعه ارسلنا اليكم رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم شاهد عليكم اي اي عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامه لانه بلغكم الرساله واقام الحجه عليكم رسلاً مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعفا فرعون الرسول كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً هو موسى عليه الصلاة والسلام ففرعون هو الملك الجبار في مصر الذي دعى الربوبيه ففرعون لاق ابو لكل لكل ملك في مصر يقابل له فرعون عصى فرعون الرسول وهو موسى عليه الصلاه والسلام كفر به في فرعون كما قص الله في كتابه فاخذناه اخذنا وبيلى اي اخذناه بالعقوبه وهو ان اغلقه الله هو وقومه في البحر هو وقومه في البحر ثم ادخلهم النار اخذنا وبيلى الوبيل بمعنى الثقيل اي الشديد انه هذا يقول ابن مسعود الحب ثقيل مري والباطل خفيف وبي فاخذناه اخذا وبلا اي اخذنا اخذنا شعوب بالعقوق وهو ان اغرقه الله هو وقومه في البحر ثم ادخلهم النار لك على من خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار حيث صار في النار البرزخ النار يعرضون عليها غدوًا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم el ilm an-nafi' wal 'amal as-salih wal ikhlas fil qawl wal 'amal hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barakallahu fikum shaykhana hayyakumullah shaykhana jazakumullahu khayran assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh